بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق والبيت المعمور والسقف المرسوع والبحر المسجور إن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 فَنُذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ ولحم من مِنْ يشْتَهُون يتَن زَعونَ فيِيه كَسَّ لَغ فيِيه وَلا تَأثم وَيقُ خلَيهِم غِمَالُ لَهُ كَأَنَّهُم لُؤل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 قُلْتَ رَبِّ صُفٍّ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا فادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون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 وَبَحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مُنْقَلِمٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ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 وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ